ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إلا ما ظهر Yazdıb n b illa abna أبناؤهن، أبناء بعولتهن، أو أخوانهن، أبنى إخوانهن، أبنى أخواتهن، أبنسائهن، أو ما أو ما ملكت،, ملكت أي اَلا بِالتَّابِعِينَ غَيْرِ أولي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون